إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسلام حقا ويعقوب أودي لا يدي ولا بصار إننا أخلصناهم بخالصات ذكر الدار وإنهم مع من المصطفين لخيار واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من لخيار هذا ذكر وإن للمتقين متكين لحسن ما آب جنات عدن مفتحة لهم لباب متكيين فيها يدعو.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 هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا نرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا نرحبا بكم أنتم قد وقدمتموه لنا فبيس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا امزاغت عنهم لبصار